قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قُلْ إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه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 وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مَعَ الله آلهة أخرى قُل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه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 113. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الله ربنا ما كنا مشركين 114. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم مما كانوا يفترون 115. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وإن يرى كل آية لا يؤمنوا بها إِذَا إذا جاءوك يجادلونك أقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.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 119. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 110. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 112. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 118. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا مَا على ما وَهُمْ فيها وهم يحملون وزارهم على غورهم ألا ساء ما يزرون 119. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولغدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا 113. وقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون 114. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذب